بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون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 لهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه, أو متحيزا إلى فئة فقد با بغضب من الله فقد من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم, فآواكم وايده بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعداب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 124. وإن يعودوا فقد مرضت سنة الأولين 125. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 126. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 127. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا اللهم مولانا كن لنا المولى ونعما النصير واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنتم بالله وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انت بالعدوه الدنيا وهو بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم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 ان الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم لم يكن على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم كجاب ال فرعون والذين من قبلهم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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخير ترهبون به, عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 فَإِنَّ حسبك الله هو الذي بِنَصْرِهِ بنصره وبالمؤمنين بَيْنَ بين قلوبهم لو مَا ما في جَمِيعًا جميعا ما بَيْنَ بين قلوبهم ولكن الله ألف بَيْنَهُمْ بينهم عَزِيزٌ عزيز حكيم يا أَيُّهَا النبي حسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أيها النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ يكن مِنْكُمْ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 قل ما في أيديكم من الأسرى علم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وَإِنَّ يريدوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَلَوْا الله مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ والله مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ وجاهدوا وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ سبيل فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ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 والذين آمروا وهاجروا وجهادوا في سبيل الله والذين أوى نصروا والذين أوى المؤمنون حق لهم مغفرة ورزق كريم أولى ببعض في كتاب الإيمان